إلى الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا وفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يردل فلا هادي له وشدوى أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وشدوى أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من النفس واحدة وخلق منها زوجها وفس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به ورحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا وثبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يدعى الله ورسوله فقد فاز ثوزا العظيمة أما بعد فإن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين يقول الله تعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقفر لكم ذنوبكم والله قفور رحيم قل اضيعوا الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الخافرين إلى سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام والسلام وعاوه كليا وعاوه كتر هذا هدا الى تعش اني جاي صورها والان كنتم فحبور الله فتبعون هدا الى تعش واذا كذبت هاي استعاذك سبحانه وتعالى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الى هاي بعد ان ترى سبحانه وتعالى ذنوبتي انه ضافيا الى هاي الوهاب الغفوره الرحيم ولا دي دين لله والرسول وافراد اله يا رسول في ساعه ومغلى وكبر قاط وحجن امرار وحيدين دانبا وحيدين داناكرا وحجن امرانا سميا فانت ولن فين الله لا يسد الكافرين حديت استان الى سبحانه وتعالى قال ومتعلا لابد ومن يدعي الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارفناك عليهم حفيظا قف الرسول فعبد الله عا إلهي هو عبد الله عيد سبحانه وتعالى قفت يستنى وما من ذلك يقول لنا سأعطي ومن ذكار كن قصر ثلاثة إلهي فأنا نفسك علينا فأنا نفسك علينا إلهي تعال عليه سلام طريق 10 لفرص إن نبقى أننا خلافين وعطانا الله سبحانه وتعالى وعديني فلغا رنتها سايله ايو وخا لاغي هلي اي لاي تاي سبب لمحبه الله تعالى للعبد الا هي توقيت نشعاده ايا كدالليا بركن النبي صلى الله عليه لا يسجد الكافرين في زهايه البخاري من حديث عبد الله بن هشاب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحاولة عبد الله بن هشاب هيا وحولي هيا نبقى ننسعني. كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبقى ننشر نجوله هو آخذ بيد عمر يصمو قعانت عمر هايسته وعمر قعانت هيا فقال عمر يا رسول الله لا أنت أحب إلي كل شيء إلا من نفسي معنى أنت هو البواكات علي نفسي إذا ما هي لي سأسكولي ودعث العمر الله تعالى عنه وحوالا من أفضل صحابه بعد أبي بكر رضي الله الحزب مكاولي أنت وحره وهو البواكات علي كل شيء لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسه وهو البواكات علي نفسه لما يريد فل هذا رقعه الوفر صد نبيه الحريق. لا والذي نفسه بيده يعني التاسي اعتب مها تاسي إن النبتة لقيت على عطاء ساحماها وخبر عليه الثلاث والصلاة وخبر ما يبوي لا بيبيه والذي نفسه بيده إلهة لقيت على عطاء كل شيء حتى أكون أحب إليك من كل شيء إلهي الشيء والبق قد قد أعطوك مياه عمرو قال أنت مرت عليه فقال عمر واللهي لأنت أحب إلي من كل شيء تأسوه وقعت عليه إيا النفط إلا بقى نجو عليه الصلاة والسلام أقول الآن يا عمرو حتى يصدق عمرو مركض نفط هذا هذا قد يتعيش هذا تاسع سحى حديث قوحة نفقها ظنينا إنه قفر ومسلم وبعض أيوات القطهي إنه شعل هذا النبي عليه بثلاثه وصلاة حتى من نفسه بخارب صوته حديث كافيه سحيدي من الحديث عبد الله بن الشام وفي الزحين عن عمى وفي الزحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصلّم قال والله والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده من ولده ووالده نبق عليه الصلاة والسلام حديث كان بخاريا من إلهي بقب عرمي سبحانه وتعالى وحومت عليه أيهاي قف نره مين مع أيها إلا عبت على عضوه المهيزة يوالد كيسة المهيزة يوالد كيسة إلا عبت على عضوه قف نعمر مين أيها وإيما كيسو سعملنا ابن مالك رضي الله تعالى عجل قال, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصلى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان متفق عليه قال يا رسول رينا يوح إليه قفر مين اليوم قفر مين اليوم تذكر الله على العضو الميسى يا والد كيلسة يا دس كجمان تج هذا هو صوت النقطة هذا هو والد نقطة هذا هو عذار النقطة هذا هو عذار النقطة هذا هو هبري النقطة هذا هو عذار النقطة هذا هو نقطة النقطة وانا في مجروع هذه الأدلة وحلقك عدنا إياه إنه يواتب تهي إنه يجب عليه عليه والسلام شوّل ما إذا كانت على عليه ما يسترمه إلا هو شعر هذا عليه السلام وسلام تحذر نبيه كبه عرنيه إذا قفوا إلا هو شعر هذا فعذوا أردوا أني بيقش على هذا هذا من يمكنك تعال كيسف ومحي وإتباعه والإيمان به وسلوكه طريقي إلا شعر هذا إلا الراء إن طريقي سنرى إلا ضاء وحل هي الأسهل العالمين لكن لن نبقى شعرها إلى سنة سنة خلاصة فاصصح ماها وضرقها دقلطا ورد ريقك فب هذيق النبي عليه السلاة والسلام قال الله تعالى في كتابه السليم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه فكرة واصيرة إلهي سبحانه وتعالى وحوله هاي أنك خدر لي هذا هو مخاطئ هذا هو مكشاري لي هذا هو مكشاري لي فقالوا خدر لتؤمنوا بالله ورسوله سأورب الإسان إلى أي رسول خيسة أي الله صادري وتعذروه وتوقروه رسول خيله وإليسان وإعترامتان وهم نصر الإسان وهم قدرتان ورغان اي الله صادق وتشبعوا بكرة واثيرة الى اله علينا نستعاذان ليل النهار قال الهرب لقال سبحانه وتعالى الى هفسان قلنا الزادان الله صادق شاهد من الايات ان بغي الله لا وينيو عليه الصلاة والسلام طريقا سيلمروا تابعك ونسكوها لأننا فاسول عليه الصلاة والسلام ان طريقي سلام الله عليه وسلم إلى الواجه التعيي محبة يسوعنا التعيي طريقي وليمي وقالنا راعه وقالنا خلاطين مخالفات بدءا من الشرك ومن الكفر إلى آخر المعاصم إلا قد يلعظ الله الشيء طريقا لم يجنع طريقا لم يجنع عليه الصلاة والسلام لما رح قال الله تعالى في كتابه الكريم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعاً الذين لهم القسماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى ورحمة الله إذا تدخل أبو الله عظيها وإذا تدخل أدن وحاكتنا هذا ووضع مرتا إلا نحي رسولك إله يقول لي رسولك إلهي عندما أنت سبحانه وتعالى وعطيني بل كهذا ينفقنا تذكت كنئين سبا عذو وضع إننا إذا الله صاصاري وإذا الله صادري عليه السلام والسلام طريق السين الأمر سبحانه وتعالى إنه كل واقف ومركاسي وتتوقياره قال الله تعالى في كتابه الكريم فلا وردك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيه عفوش حرجا مما قضيت ويسلم تسليما الى سبحانه وتعالى ودار لين هذه الجامعه قارتين مرونيان الا حكمك اي كا قاطان ذلك الا اي كا مقاتن وحكمك اي كا قاطن اي سبحانه وتعالى اي ليه ولا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما جدر بينهم ولذا ثم لا يجدوا فيهم اي لما قضيت ويسلم تسليما الحمد لله حمداً كثيرًا ضيباً مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اتهى من حديث أبي هرنة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه دا بيقول عليه الصلاه والسلام وحان ابن عمرو قاطع انت كاي ودان كالا ما امرت تكون وحان ابن عمرو منهم استضعت انت كالا ودان كالا والله لا قاد نبا قاطع ايه واجب ايتهي والله لا قادني وحان عليه, عليه الصلاه والسلام يقول الله تعالى في كتابه الكريم فليحذرن الذين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم هكذا تونا ذلك كما قال الله اياما كما نرى والسلام ان عذاب كهف شده ان الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اذا كنا نقبل على الشرك اي لقلمان وزينجا يخبّحان يينوا عذاب هنا يا له لماذا لم يكن معاشر المسلمين وحن ندوص صورة عن باب برابطي ربيع الأول بينه برابطي ربيع الأول مركي برابطي خرافات ببن هو مركي قدر انسحي إن لو احتفاره. هو احتفاره هو احتفار الله رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ايه داد ببنه تكون هذا ما تأتي الدليل ماشرة واحدة تصيّع دليل الملك لا من الختاب ولا من السنة ولا من أقوال السحابة له الملك واحد دليلة والله يا ماشرتك بل دليلكم واحدة تصيّع اعتفالك إلا الصمئيّع إلا البذعة هاي ثبت عند أبي من حديث أرسل انا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما دخل المدينه مركون له مدينه وقال يا وئ عارك يا لثار ومركا الله ابدلكما بخير من هما الى وئ عني كذا يدكم بدلي واخا وحققه البنبي يكون بذل ويكون بذل عيد الأضحى وعيد الفتر أو كما قال صلى الله عليه وعلى الله وسلم عيد الفتر يعيد الأضحى لبدا عيداني واوين المسلمين والعيدان لبدا المتبل عيد الفتر يباركا خير بذل لبدا فرحة ودعان إلهيك فرحة وماركا مع سيدنا السيد عليها وحيابا اعتفارات للصمين حنو عصمارتي تهنب دماء صميني اللي شدي فيه امان لو خط سنه هجر ومص دماده امان لو خط سنه ميلاده مرق دماده سنه كان عاوه في فدان تاريخ الميلاد قليل احمد ان خط عيد الام امان لو تو عيد العيال كل هذا من البدع والخرافات ومن المنكرات المسرد لأنه مسلمين تلكم بحالة ويسكوا بشهوريان ولا إلا وحين نبوها تبا إلا ودينتا يمر نعرف إلا أنت قاله تعالى إلا وحين نسيين لماذا عيدا وحين نوفا ورعبا ما نمسك تمعاها وإذن عيد عيد الأسبوع إذن هو فرح كراء تأحد إلا إبا لكم فرحا إياه إبا هذا اللي يغي إياه وعركتين كلها وحين كتر يوم مرقى يقتلع بالفجال بالنساء يجب تقليد الكافرين وتشبه الكافرين وعشرهم لا كتلة وحلقوا يعتبا إنه نبغي نقضي أنه عليه السلام والسلام قال الله تعالى في كتابه الكريم إلهي سبحانه وتعالى وحوليه وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا أضل الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يأس الله ورسوله فقد ظل الضلالة المبينة إلهي حوليه للمؤمنة يقبل المؤمنة ذي وارسم له هذا الهي الرسول كسو حكمان ما دو إذا قدر اذا له رسول امر ان يكون لهم كثيره من امره امركم ان است دو قاده waxay doonan ay is sameeyaan umadna qolta ilahi aasi subhanahu wa taala khafnawoonumay fashay kuma ka qulatan ya mid ba qabr noqon kara mid ba nafax luqo وفي الزعيحين عن عائشة ربي الله تعالى عنها أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده وفي رواية من عمل عمل ليس علي أمرنا فهو رده نبي قول حلي عليه الصلاة والسلام قاموا قصرة لديهم سيدة وعنكم دهين وعنقوا علي لقد ما أقبل أيها لا في الدنيا ولا في الآخرة لقد بدعوا وحووا من موكرا إلى المرسل وراء للسائل على, على النور وقلوا لك إن نبغى عليه الثلاثة والسلام على وقال أما بناره إن احتفال الله صلى الله عليه وسلم إنه وبناره لكنه عبناره وقبله وقبله أجبه إنه هذا ودريق إسيام محته قبل سلاة إسه ما ينصر إلى النبي نقص الله من أركان سلاويه الثلاثة على النبي إلها يُعْلُوا يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلوا له السلام علينا يا أيها الذين آمنوا إن الله وملايكته يسلون على النبي يا ايها الذين امروا صلوا عليه وسلم تسليما لان سيدنا النبي صلى الله عليه واله منازل ساميه انزلها الله من بركاته تعالى بركه صلاهنا وصحبه وما ادينا النبي صلى الله عليه وسلم علينا نخل النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي دينه وحارب المنكرات اين دليلها قالك ان النبي وحده هو الذي ندروا ان ندروا ان ابو جاسم شرك يا لدينه يا في حال لدينه قلنا ما ذي ذكر صل النبي ايه المارس الله راعه قديداً هو خارج الحمد لله الإسلام وقبّح يا دين ساسلانك هدو النبي قسلي قديده هدو النبي قسلي سديده هدو محبدي سوديده هدو اعتماعي سوديده وحانو أركينا معاشر المسلمين تظفر بضل المسلمين وقضوا لنا قارضة قالوا بحركة ساعة هبين وردين فبتك سوتيين هبين وردين هبين وردين قالوا يارسوا طهورايا قالوا يارسا ويودون بكسار سلينيان هذا الباب دي هذا الباب دي هذا الباب انتي هذا الباب انتوا ولله سبحانه وتعالى وكيف كن يقول الله تعالى في كتابه الكريم الا انتوا ارليا ايا وهل رسول الله وصبروا حقا الى هاي بقدرته رسولك قد ايش وراكسن اياد انو كو سويدو كو ولدا الى يوم القيامه هميسن ان بدل الى الحق وما اعطاكم الرسول فخذوه واتقوا الله إن الله الشقيق بالحقاب هذا إلهي الأمر إياه ونحن نبقل إليني إنه نقاضل شملة وتصفينه ونحن نودي إليه إنه نقعد له ونكرر أبطانا عنه فإنك مخارفاتك إنك ترد بطي حتى دخلت في مساجد الله إلى أن نقص على المنكرات مساجده يبريه يمال والبا سوق هذا كثبت سوق ولله ينصبق الله سبحانه وتعالى معاصدة وكل عقابة قلت فمع السلطة البدنة ما ارتبع قابنة إلهي وضل الله سبحانه وتعالى وجعل ذل وثقار العلم الخالفة أمر يقول له حصل إيا حقرات وعلى يا ري إذا أمر الله يقول له ومن يهين الله فما له من مقرد قلت إلهي وضل الله اليوم ومع السلطة باسة إذوهي لكريسة مع موسي كريسة وفرق أنت مشرته ومخالفاتك أدبين وقبديين أدبين وقبديين لغصب الله إلهي شركيا و منتشر فيما بيننا الى معاصدكره صائر المعاصي هذين يعتبر صلى ايرق هذين قطاي اسبال مرادنا ديره يوك ومرتي ما درس يمارك لابا قرامود ما اسفل الكعبين فبالنار بنقولين لابا قرامود وحا كوتيا نار كانو غلين نار بلاو كسبري امبا سروا الهنقه امبا كنت كلام الهنقه امبا خمس سنخله لابا قرامود شي كوتيا نار سنخله مركا يكفرقا يجب خرافات ينسركقا وحاصلون يقدس هنا والحمد لله رب العالمين